كان واخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الاربعه لشبهنا في نولنا في المتبعة ومثل كان دام مسبقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير ماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذا كسبق خبر منافية من فجئ بها مثل لا تالية ومنع سبق خبر ليس صف فيه وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان سمن وإن وقع موهم مستبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما